سقيت قلوبنا أدباً وعلماً نهلنا منك أسمى الأمنيات رسمت الدرب في حب تجلى وخير الدرب درب المصلحات سقيت قلوبنا أدباً وعلماً نهلنا ازمال امنيات رسمت الدرب في حوب تجلى وخير الدرب بدرب المصلحات سقيت قلوبنا ادبا وعلما نهلا منك ازمال امنيات رسمت الدرب في حب تجلى خير الدرب درب المصلحات غرست الحب يا قلب أنت سامى في قلوب الطالبات وقلت لنا بأن العلم نور تفيض به وأن لا تحزنوا بعدي بناتي فإن الجمع في الجنات آتي وإن تقضي من الأقدار بعدا ستجمعنا جنان باقياتي سقيت قلوبنا أدبا وعلا نهل منك اسم العوم رسمت الدرب في حب تجلى غير درب درب المصلحاتي سقيت قلوبنا ادبا وعلا نهل منك اسم العوم رسمت قسمتي الدرب في حب جلّا خير الدر بدرب المصلحات وأين العلم في خلق تجلى به سمتي النساء الصالحات وأما كنت بالتحنان أما ونبراسا تضيء به الحياة رويت قلوبنا زهره في قلوب ظامئاتي وأهداك سعادة في الحياة سغيت قلوبنا أدبا وعلما نهلا منك أسمى الأوليات وسمتي الدرب في حب تجلى غير الدرب في درب, درب ايت منك في بين شده توسط وبسایت سنت دانلود